أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درزي يوقد من شجرة مباركة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 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ خَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ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 حتى إذا جاءه لم يجذه شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَدْفَعُهُ رُكْمًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ Samai min jibali Fiha min barad Fa yusibu bih بِهِ yusibu bihi Men yashau Wa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 فَمِنهُم مَي يَمش على بَفُنِه وَمِنهُم مَ يَمش عَ لِجِلَين وَمِنهُم مَي يَمْش على أَربع يَخلُقُ اللهَّهُ مَا يَشَ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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا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 كِنَنَّ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَاهُمْ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بي شيئا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 وَمَا وَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاتِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاتِ العِشاءِ ثَلاثُ عَوراتٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ وَتَوَافُوا عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبزجات بزينة وأن يستعففن خير لهن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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم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 إذ دَ خَلْلتُم بُيوتَ فَسَلِّمُ عَلَ فُسكُم تحيَةَم مِن عدِ اللَّهِ مُبََكَةَ الطَبَ كَذَلِكَ يُبَّين اللهَّهُ لَكُمآيَاتِ لَ عََّكُم تَطِلون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 أَلَّا يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ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 تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتم اتخذ ولدا ولم يكن له شريق في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والاتخَذُوا مِ دُِهِ آالِهَةَ ل يخلُكونَ شيءَيئ وَهُم يخلَكونَ وَلا يَمِكَ لِآ فُسِهِم ضَرَ وَل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 تَرَاهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا الظُّلْمَ وَالزُّورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل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 عونَ إِلاا رَجُلَم مسحور أُظُركَفَ بَبُ لك الأأَمثلَ فَظَلُّ فَلَا يَتَطعونَ سَبلَ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 اَخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بورا فقَدكَ الذَّبُوكُ بِمَا تَقُونَ فَمَا تَسْتَطعُون صَررفَُ وَلَا نَصرَ وَمَ يَظْلِم مِن كُم نُذِقُهُ عَذاَابًا كَبرَ وَمَا أَرْسَلنَا قَبَلَكَ مِنَمُرسَلينَ إِلَّا إِهُم ل يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا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 كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فؤادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا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 وَأَتدَن للِظَّالِمِينَ عَذَابًا لمَ وَعادَ وَثَمودَ وَأَصحابَ الرَِّّ وَقُرُونَ بَينَ ذَكَ كَكثيرير وَكُلَّ بَرَبَنَ لَهُ الأأَمسَال وَكُلا تَبرنَ تَت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 أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا صدق الله العظيم